أي فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح اوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشره مش ممكن تهون يوم من الايام حتى لومنا وشكلنا يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوه اكيد يلا نمد الايد من غير كلام اجمل الاوقات بتيجي على البال يبقى الحمل جبال بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انت وقت الاختلاف بالليكم متفقين حتى لو وشكلنا يعني انا شاب بمد الايد من غير كلام اجمع الاوقات بتيجي عل بال يبقى الحمل جبال ننسى اوام كنت وانا مهما قبل صعب نحس بفرحه غير وياكوا كل دي وي لحظه معاكم طول ما انتم جنبنا ايه كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعنا السنين خليكم قريبين ده ما صدقنا لقينا اخيرا الناس فيهم مننا We'll